الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله الله أكبر اللهmile و إذهب الله, أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ول الله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر قبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا আকবর উন্নয় উন্ম হো আকবর ল হিল অম আকর অন্য আকবর অলিল হ্যাড والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا